ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فأي يفعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذ. أيقت الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرف غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجور العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دار لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يقفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألته من نزل من السماء ما من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقول إن الله قل الحمد لله فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون